شيطف فيها شيطف فيها نار امصابك يا مظلوم شيطف فيها شيطف على نار امصابك يا ما فيها شيطف ايه شيطة هلهله اه ناري مصابك اه تتوى اجرجم راتي مصدر هيم نجد. iphabek ما tati fiha jad muu'i ghiabek ma tati fiha jad muu'i ghiabek minda aki liyom ilha liyom minda aki liyom ilha liyom الشيط فيها شيطه نار مصابك ناري اه مات برندح سياني اي الجمره بين يحشنت ظالمه كتب ريد يحسيني الجمره بين يحشانا ظالمت واجره دموعي عليك تسيل multimass si t 아버 ha si t appearing naree mesi pidayoSe theoso Dokad جري ايها عيله كيبكي اللي حرق بيك اللي يتجه لامن حقه بيك اللي يتجه اه انت اللي شريه سيد سعد الذبحاوي هي حساني ودم عات اللي فرقه نجريها عيله بيك اللي حرقه بيك من حجه وعدوا انكخه لي هات له يوم وعدوا اللي يتحكم يا حسين <مترجمال> <تصفيق> <تصفيق> انت لشريا للي تحكام يا بولي ما بتوزيع الدام يا لنا حرك للسيف لنا حرك للسيف الثسام ونقعد رار القيام وتقعد دم ليش رارل اهلك <تصفيق> <لاش رأاري> <تصفيق> نهدره بيع من دمك قطره دمك هول غذى الثوره دمك هول منها اجاك بالدم بال مر منها اجاك بالدم مر آلو كل دم, دم لا كل دم بالنيه نهدر ما عادل من دمك قطره دمك هو اللي غذى منها اجكب الدم مر منها اجكب الدم بيت الدعاه يا اللي سيانت قطا يالا حركي سيانت قطا ضحكت لون عيليك جيف المدمع لون عيليك جيف المدمع مثلك مأوى حد ما محرام مثلك مأوى ما حد محادم خادم يالنا حركي يا نثغام بقى حياتي عليك كيف المدمع مثلك ماواه قد محروم ما مثلك ماواه خادم ايي اللحركيه سينت قطعه ضحكت بشوف شوف. بقى ولا لون عيل ياكي في المدمع مثلك ما وا حدم مثلك ما واحد مح